هنا القاهرة حكمة مثل علم اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من اقوال يوجين اونل الشباب يدوم ساعة والجمال عمره كعمر الزهور أما الحب فذلك هو الجوهرة التي تومض إلى الأبد علم يوجين أونيل يوجين أونيل هو المؤسس الحقيقي للمسرح الأمريكي وأول كاتب مسرحي أمريكي عالمي الشهرة ولد في عام 1888 لم يكمل تعليمه الجامعي وعمل مع والده في فرقته المسرحيه الجواله كما عمل في عدة وظائف ومهن أكسبته خبرة حياتية واسعة بدأ مشواره الأدبي بكتابة المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد، وفي عام 1920 ظهرت أولى مسرحياته الطويلة "وراء الأفق" والتي أتبعها بالعديد من المسرحيات بلغ مجملها 45 مسرحية. تميز أونيل بتجربيته المبتكرة وثورته التي أحدثها في المسرح الأمريكي في الأسلوب وفي الموضوعات الواقعية التي تناولها. من أهم مسرحياته رغبة تحت شجرة الدردار القرد كثيف الشعر الحداد يليق بالكتره ورحلة النهار الطويله إلى الليل حصل يوجين آنل على جائزة نوبل للأدب عام 1936 وكانت وفاته في السابع والعشرين من نوفمبر 1953 عن حوالي 65 عاما. مثل الأفعال أعلى صوتا من الكلمات هذا مثل شائع في الولايات المتحدة الأمريكية واصله إنجليزي ويضرب لبيان أن التأثير الفعلي في الآخرين ترغيبا أو ترهيبا لا يكون بالكلام وإنما بالنموذج والقدوة وبالفعل والسلوك العملي وصوت الأفعال أعلى من صوت الكلمات ألم صدى الصوت ينتج الصوت عن حركة اهتزازية لشيء من الأشياء كالحبال الصوتية في الحنجرة مثلا وهذه الحركة تسمى ذبذبة صوتية لما كانت الذبذبة الصوتية تتحرك في كل الاتجاهات في شكل دوائر متزايدة كالامواج التي نراها عندما يسقط حجر في الماء لذا تسمى الذبذبات بالموجات الصوتية أثناء انتقال الموجات الصوتية يحدث أن تصطدم بحاجز في مسارها مثل الجبال والجدران. فترتد إلى الخلف مثل الكرة وسماع الصوت المنعكس هو ما يسمى بصدى الصوت الفاصل الزمني بين الصوت والصدى هو الزمن الذي تستغرقه الموجات الصوتية في انتقالها لتصطدم بالحاجز والعودة إلى أذن السامع. بعض الحيوانات مثل الحيتان والدلافين والخفافيش تستخدم ظاهرة صدى الصوت لتوجيه سيرها وتحديد بواقع فرائسها هذه الظاهرة تساعد الصيادين ايضا في تحديد مواقع اصراب الاسماك كما يستفيد منها الجيولوجيون في الكشف عن الثروات المعدنية في باطن الارض فرفة. اتفقت سيدة امريكية على نشر اعلان عن بيع كلبها المدلل وبعد ساعة واحدة عادت إلى الصحيفة من صدلك؟ أوقف نشر الإعلان الذي طلبته منذ قليل ولماذا يا سيدتي ألا تريدين بيع هذا الكلب الحقيقة لا أردت فقط تخويف كلبي بعد أن أذر شقاوة كبيرة ولكنه بعد أن سمع عن إعلان بيعه أصبح هادئا جدا ومؤدبا جدا خماسيات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مع تحيات وفيق أبو النصر